فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا, من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب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 يوم ولينا قصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك ومن يعمل من الصالحات من ذكر فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَخِيرًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَخِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن ومن أحسب دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة واتخذ الله, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ في, فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ دائلاتي قل لله يفتيكم فيه وما يثلا عليكم في كتاب دينه تماما لساتي اللاتي لا تؤتونه ما كتب لهن وترغبون ان تن يَحُونُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِي لَا تُكَلِّمُهُ النَّاسُ يَقْتَرِغُونَ وَتَغْضُبُونَ أَن تَشْفِعُونَ وَالْأُسْتُضْعَفِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى والمستضعفين من الوردان وأن تكون الجتاما بالكسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما